فهو الذي سير عبده محمدا صلى الله عليه وسلم روحا وجسدا يقظه بجزء من الليل من المسجد الحرام إلى مسجد بيت المقدس الذي باركنا حوله بالثمار والزروع وبمنازل الأنبياء عليهم السلام ليرى بعض اياتنا الدالة على قدرة الله سبحانه إنه هو السميع فلا يخفى عليه مسموع البصير فلا يخفى عليه مبصر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 بل توكلوا علي وحدي ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا أنتم من نسل من أنعمنا عليهم بالنجاة مع نوح عليه السلام من الغرق في الطوفان فتذكروا هذه النعمة واشكروا الله تعالى بعبادته وحده وطاعته واقتدوا في ذلك بنوح فإنه كان كثير الشكر لله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وأخبرنا بني إسرائيل وأعلمناهم في التوراة أنه لا بد أن يقع منهم فساد في الأرض بفعل المعاصي والبطر مرتين وليستعلن على الناس بالظلم والبغي متجاوزين الحد في الاستعلاء عليهم فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فإذا حصل منهم الافساد الأول سلطنا عليهم عبادا لنا أصحاب قوة وبطش عظيم يقتلونهم ويشردونهم فجالوا بين ديارهم يفسدون ما مروا عليه وكان وعد الله بذلك واقعا لا محالة ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ثم اعدنا لكم يا بني اسرائيل الدوله والغلبة على من سلطوا عليكم عندما تبتم الى الله وأمددناكم بأموال بعد نهبها وأولاد بعد سبيهم وصيرناكم أكثر جمعا من أعدائكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها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 ويخبر المؤمنين بالله الذين يعملون الأعمال الصالحات بما يسرهم وهو أن لهم ثوابا عظيما من الله وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويخبر الذين لا يؤمنون بيوم القيامة بما يسوءهم وهو أن أعددنا لهم يوم القيامة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 لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وخلقنا الليل والنهار علامتين دالتين على وحدانية الله وقدرته لما فيهما من الاختلاف في الطول والقصر والحرارة والبرودة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 وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وكل إنسان جعلنا عمله الصادر عنه ملازما له ملازمة القلادة للعنق لا ينفصل عنه حتى يحاسب عليه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 عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وإذا أردنا إهلاك قرية لظلمها أمرنا من أبطرتهم النعمة بالطاعة، فلم يمتثلوا بل عصوا وخرجوا عن الطاعة، فحق عليهم القول بالعذاب المستأصل، فأهلكناهم هلاك استئصال.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 وسيجازيهم عليها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا من كان يقصد بأعمال البر الحياة الدنيا ولا يؤمن بالآخرة ولا يلقي لها بالا عجلنا له فيها ما نشاؤه نحن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 ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن قصد ثواب الآخرة بأعمال البر وسعى لها سعيها الخالي من الرياء والسمعة وهو مؤمن بما أوجب الله الإيمان به فأولئك المتصفون بتلك الصفات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 كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا في الرزق والمراتب وللآخرة أعظم تفاوتا في درجات النعيم من الحياة الدنيا وأعظم تفضيلا فليحرص المؤمن عليها لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل أيها العبد مع الله معبوداً آخر تعبده فتصير مذموما عند الله وعند عباده الصالحين لا حامد لك مخذولا منه لا ناصر لك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُف فَلَا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وأمر ربك أيها العبد وأوجب ألا يعبد غيره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 واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وتواضع لهما ذلا ورحمة بهما وقل يا رب ارحمهما رحمة لأجل تربيتهما إياي في صغري ربكم أعلم بما في نفوسكم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 فانه سبحانه كان للرجاعين اليه بالتوبه غفورا فمن تاب من تقصيره السابق في طاعته لربه او لوالديه غفر الله له وات اذ واعط ايها المؤمن القريب حقه من صله رحمه واعط الفقير المحتاج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 وإن امتنعت عن إعطاء هؤلاء لعدم وجود ما تعطيهم إياه منتظرا ما يفتح الله به عليك من رزق فقل لهم قولا لينا سهلا مثل أن تدعو لهم بسعة الرزق أو تعدهم بالعطاء إن رزقك الله مالا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 وله العفو وأخذ الديه فلا يتجاوز الحد الذي أباحه الله له بالتمثيل بالقاتل أو بقتله بغير ما قتل به أو بقتل غير القاتل إنه كان مؤيدا معانا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ اشده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 هل وفى به فيثيبه أو لم يفي به فيعاقبه واوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا وأتموا الكيل إذا كلتم لغيركم ولا تخسروه وزنوا بالميزان العدل الذي لا ينقص شيئا ولا يبخسه ذلك الإيفاء للكيل والوزن خير لكم في الدنيا والآخرة وأحسن عاقبة من التطفيف بنقص المكايل والموازين ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا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 كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ما سبق ذكره كان السيئ منه عند ربك أيها الإنسان ممنوعا لا يرضى الله عن مرتكبه بل يبغضه ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة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 افاختصكم ربكم أيها المشركون بالذكور من الأولاد واتخذ لنفسه الملائكة بنات تعالى الله عما تقولون إنكم لتقولون على الله سبحانه قولا بالغ القبح حيث تنسبون له الولد وتزعمون أن له البنات إمعانا في الكفر به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 لم يزدد بذلك إلا بعدا عن الحق وكراهية الله. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين لو كان مع الله تعالى معبودات كما يقولون افتراء وكذبا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 إنه كان حليما غفورا تسبح لله السماوات وتسبح لله الأرض ويسبح لله من في السماوات والأرض من المخلوقات وما من شيء إلا ينزهه قارنا تنزيهه إياه بالثناء ولكن لا تفهمون كيفية تسبيحهم فأنتم لا تفهمون الا تسبيح من يسبح بلسانكم إنه تعالى كان حليما لا يعاجل بالعقوبه غفورا لمن تاب اليه واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا واذا قرات ايها الرسول القرآن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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا على أَدَبَارِهِمْ نُفُورًا وصيرنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفهم القرآن وصيرنا في آذانهم ثقلا حتى لا يسمعوه سماع انتفاع وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولم تذكر آلهتهم المزعومة رجعوا على اعقابهم متباعدين عن اخلاص التوحيد لله نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون اليك وإذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا نحن اعلم بطريقه استماع رؤسائهم للقران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 انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تامل ايها الرسول لتعجب مما وصفوك به من صفات مذمومه مختلفه فانحرفوا عن الحق وحاروا فلم يهتدوا الى طريق الحق وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وقال المشركون إنكارا للبعث أئذا متنا وصرنا عظاما وبليت أجسامنا أنبعث بعثا جديدا إن هذا لمستحيل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 قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا أَوْ كُونُوا خَلْقًا آخَرَ أَعْظَمَ مِنْهُ مَا يَعْظُمُ فِي صُدُورِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مُعِيدُكُمْ كَمَا بَدَأَكُمْ وَمُحْيِيكُمْ كما خلقكم أول مرة فسيقول هؤلاء المعاندون من يعيدنا أحياء بعد موتنا قل لهم يعيدكم الذي خلقكم أول مرة على غير مثال سابق فسيحركون رؤوسهم ساخرين من ردك عليهم ويقولون مستبعدين متى هذه الإعادة قل لهم لعلها قريبة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 عندما يحاورون ويجتنبوا الكلمة السيئة المنفرة لأن الشيطان يستغلها فيسعى بينهم بما يفسد عليهم حياتهم الدنيوية والأخروية إن الشيطان كان للإنسان عدوا واضح العداوة فعليه أن يحذر منه ربكم أعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا ربكم ايها الناس اعلم بكم فلا يخفى عليه منكم شيء إن يشاء ان يرحمكم رحمكم بان يوفقكم للايمان والعمل الصالح وان يشاء يعذبكم عذبكم بان يخذلكم عن الإيمان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 ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا وربك أيها الرسول أعلم بكل من في السماوات والأرض وأعلم بأحوالهم وبما يستحقون ولقد فضلنا بعض الأنبياء على بعض بكثرة الأتباع وبإنزال الكتب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 وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مِنْ قَرْيَةٍ أَوْ مَدِينَةٍ مِنَ الْقُرَى الْكَافِرِ أَهْلُهَا إِلَّا نَحْنُ مُنَزِّلُونَ بِهَا الْعَذَابَ وَالْهَلَاكَةَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بسبب كفرها أو مبتلوها بعقاب قوي بالقتل أو غيره بسبب كفرها كان ذلك الإهلاك والعذاب قضاء إلهي مكتوبا في اللوح المحفوظ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما تركنا إن العلامات الحسية الدالة على صدق الرسول التي طلبها المشركون كإحياء الموتى ونحوه إلا لأننا أنزلناها على الأمم الأولى فكذبوا بها فقد اعطينا ثمود ايه عظيمه واضحه هي الناقه فكفروا بها فعاجلناهم بالعذاب وما نبعث بالايات على ايدي الرسل الا تخويفا لامممهم لعلهم يسلمون واذا قلنا لك ان ربك احاط بالناس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 ونخوفهم بإنزال الآيات فما يزدادون بالتخويف بإنزالها إلا زيادة في الكفر وتماديا في الضلال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا واذكر أَيُّهَا الرسول إِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ أسجدوا لآدم سجود تحية لا سجود عبادة فامتثلوا وسجدوا كلهم له لكن إبليس أبا تكبرا أن يسجد له قائلا أأسجد لمن خلقته من الطين وأنا خلقتني من النار فأنا أشرف منه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 وشاركهم في أولادهم بادعائهم كذبا وتحصيلهم بالزنا وتعبيدهم لغير الله عند التسمية وزين لهم الوعود الكاذبة والأمان الباطلة وما يعدهم الشيطان إلا الوعود الكاذبة التي تخدعهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان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 ثم لا تجدوا حافظا يحفظكم ولا ناصرا يمنعكم من الهلاك أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أم امنتم أن يعيدكم الله إلى البحر مرة أخرى ثم يبعث عليكم ريحا شديده فيغرقكم بسبب كفركم بنعمة الله لما أنجاكم أولا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 فاولئك يقرؤون كتبهم مسرورين ولا ينقصون من اجورهم شيئا وان بلغ في صغره قدر الخيط الذي في شق النواه ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا ومن كان في هذه الحياه الدنيا اعمى القلب عن قبول الحق والاذعان له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 لقد أوشكت أن تميل إليهم بعض الميل فتوافقهم فيما اقترحوه عليك لقوة خداعهم وشدة احتيالهم مع فرط حرصك على إيمانهم لكن عصمناك من الميل إليهم إذن لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ولو ملت إليهم فيما يقترحون عليك لاصبناك بعذاب مضاعف في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثم لا تجد نصيرا يناصرك علينا ويدفع عنك العذاب وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا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 وأقم صلاة الفجر واطل القراءة فيها فصلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فقم أيها الرسول وصل بعضا منه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 وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل أيها الرسول رب اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك واجعل لي من عندك حجة ظاهرة تنصرني بها على عدوي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 قل أيها الرسول كل إنسان يعمل على طريقته التي تشابه حاله في الهداية والضلال فربكم أعلم بمن هو اهدى طريقا إلى الحق ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما اوتيتم من العلم إلا قليلا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 ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا والله لو شئنا الذهاب بالذي أنزلنا إليك أيها الرسول من الوحي بمحوه من الصدور والكتب لذهبنا به ثم لا تجد من ينصرك ويتولى رده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 وحسن نظمه وجزالته لن يأتوا به أبدا ولو كان بعضهم لبعض معينا ونصيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد بينا للناس في هذا القرآن ونوعنا فيه من كل ما يعتبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والقصص رجاء أن يؤمنوا فابى معظم الناس إلا جحودا وانكارا لهذا القرآن ولما عجزوا بدأوا يقدمون مقترحات للتعجيز فاقترحوا ما يلي وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقال المشركون لن نؤمن بك حتى تخرج لنا من أرض مكة عينا جارية لا تنضب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 وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِ فَلَا تَجِدَ لَهُمْ أُولِي أَمْرِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْهِهِمْ عُمْيَ وَبُكْمَ وَصُمْمَ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 ذلك العذاب الذي يلقونه هو جزاؤهم بسبب كفرهم بآياتنا المنزلة على رسولنا وبقولهم استبعادا للبعث اذا متنا وصرنا عظاما بالية وأجزاء مفتتة أنبعث بعد ذلك خلقا جديدا؟ ولما ذكروا ما يتشبثون به لإنكار البعث رد الله عليهم بقوله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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنفد ولا تنقضي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 ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون لا لاظنك يا موسى مسحورا ولقد اعطينا موسى تسع دلائل واضحه تشهد له وهي العصا واليد والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فاسال أيها الرسول اليهود حين جاء موسى أسلافهم بتلك الآيات فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى رجلا مسحورا لما تأتي به من الغرائب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 لقد أيقنت يا فرعون انه ما أنزل هذه الآيات إلا الله رب السماوات والأرض أنزلهن دلالات على قدرته وعلى صدق رسوله ولكنك جحت وإني لاعلم أنك يا فرعون هالك خاسر فأراد ان يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فأراد فرعون أن يعاقب موسى عليه السلام وقومه بإخراجهم من مصر فأهلكناه ومن كان معه من جنوده جميعا بالغرق وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا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 وَقُرآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِهِ وَنَزَلْنَاهُ تَزِيلَ وَأَنزَلْنَاهُ قُرآنًا فَصَلْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ رَجَاءً أَن تَقْرَأهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَهْلٍ وَتَرْسِلٍ فِي التِّلَاوَةِ لَأَنَّهُ أَدْعَى لِلْفَهْمِ وَالتَّدَبُّرِ وَنَزَنَّاهُ مُنْجَمًا مُفْرَقًا حسب الحوادث والأحوال قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا قل أيها الرسول آمنوا به فلا يزيده إيمانكم شيئا أو لا تؤمنوا فلا ينقصه كفركم شيئا إن الذين قرأوا الكتب السماوية السابقة وعرفوا الوحي والنبوة إذا يقرا عليهم القرآن يخرون على وجوههم ساجدين لله شكرا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون في سجودهم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 ويزيدهم سماع القرآن وتدبر معانيه خضوعا لله وخشية له قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل أيها الرسول لمن أنكر عليك الدعاء بقولك يا الله يا رحمن الله والرحمن اسمان له سبحانه فادعوه بأي منهما أو بغيرهما من أسمائه فله سبحانه الأسماء الحسنى وهذان منها فادعوه بهما أو بغيرهما من أسمائه الحسنى ولا تجهر بالقراءة في صلاتك فيسمعك المشركون